مالورز. فولي مالوروز <تصفيق> فهمي لي عمري يقولي لي علاش عليك تبدلتي ناكيش كيما مينا عرفتك شاشفتي مني أفتي سلسلت اسمعتي اسمع من العديان أما انتي هم نسيتي العشرة نسيتي حب زمان وعلى الفراغ عاولتين فهميني عمري يقوليني ميني عمري يقوليني علاش علية تبدلتين لاكيش كيما من عرب ترس يا شبتي مني يا أختي السلسل كاش ما سمعتين العديان أما انتهم مع لي حكيتين وستي العشرة نستي حب زمان على الفراغ عولتي ما ينفعوني ما ينفعون طمعوا فيك وغالوا مني ما قبل داقين يدوك خليهم وكلهم ربي كانوا يحوشي حطموك يوسيس بدي عديان قلبيان هم ليشو طموك حوشي فرقوك بينك وبيني ما ينفعوني ما ينفعون طمعوا فيك وغالوا مني لينا بين روحي حيران في فش واللي كان لا حسيتي بروحك مرانات فكري انا ذا زمان في I've been in a gig, I've been in a gig kena hada tket welli liya tout la hayati nstanna kenjit dik ghira ندير شويه ندير القلب وننسى انت انت اللي ولا القلب بغاك كنقعد مع على عمري وين راك غابيه